وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات يبلونكم فيما آدكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم